وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومين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 الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها, إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على امه وإنا على آثارهم مقتدون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي براء مما تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فطرني فَإِنَّهُ سيهدين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن نقيض لَهُ شيطانا فهو له قرين ذِكْرِ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ hataa itha ja وَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وَإِنَّهُ لذكر لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ من أُرْسِلَ من قَبْلِكَ من رسلنا أَجَعَلْنَا من دُونِ الرحمن آلِهَةً, دون الرحمن آلهة يعبدون دُونِ يُعْبَدُونَ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 فلما كشفنا عنهم العذاب إِذَا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الْأَنْهَارُ تجري من تحتي أَفَلَا تبصرون أَمْ أَنَا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين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 وَإِنَّهُ لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إِنَّهُ لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 الأخلاق يومئذ, إلا يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونجواهم بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العابدين سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ